ولكن جعلناه نورا نهدي به ونشاء من عباد الله وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور

الحمد لله <تصفيق> الذي ا ن ش أ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح و ا س ت ف ى بشريعته محمدا وقدر وكمل به دواء الانبياء وقدر سيدي ام ا ل يا رسول الله رسول الوراء يا من اتيت الى الحياه م ب ش ر ة

فوالله ما خلق ل اله وما برع بشر ش ي ر ع ا كمحمد كم بين الورع

الله عليك الله يا علم الهدى م لاح نجم في السماء دلوله خ و ت ن ا ا خ و ت لمن والاسلام نحيي ويكن في ر ح ب ايات البينات و ت ل ا و ة قرانيه قبارك ة يتلوها على مسامع حضراتكم علمنا قراء ج م ه و ر ي ة مصر ا ل ع ر ب ي ة والعلم الاسلامي ذلكم العلم القراني القرآن

ف ا ض ل ة القرش سيدي محمود ابو الوفا الصعيدي فليتفضل مشكورا قبل الله الشيطان الرجيم الله الرحمن من بسم الرحيم

أنت من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا

م ا يزد ل ك و إ ل ا

لهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا

Thank o u

ف ا س ت ج ب د و شهيدين شهيد م ن

You're God.